قل أصير الله وأصير الرسول فإن توقف இப்போ தூரி وَأَعْطَى اللَّهُ لَنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ وَعَمِرَ مَادَّنَا بِالسَّلَامِ تَنِيبُ نَحْوُهُ بِال لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ